بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على تيمنا رسول الله وبعد المجلس التاسع من مجالس سماع كتاب جناء الأفان في فضل الصلاة والسلام على قير الأنام صلى الله عليه وسلم للإمام من القيم رحمه الله تعالى يقول رحمه الله الفصل الثالث في قوله اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وذكر البركه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 يغشي الليل النهار يطلبه حثيفا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين وقال تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا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 وجعله البروج في السماء والشمس والقمر وانفراده بالملك وكمال القدرة ولهذا قال أبو صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما تبارك بمعنى تعالى وقال أبو العباس تبارك ارتفع والمبارك المرتفع وقال ابن الأنباري تبارك بمعنى قدس، وقال الحسن تبارك تجيء البركة من قبله وقال الضحاك تبارك تعظم وقال الخليل بن أحمد تمجد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 وتأمر كيف جاء في القرآن وباركنا عليه وعلى إسهاق ولم يذكر إسماعيل وجاء في التوراة ذكر البركة على إسماعيل ولم يذكر إسهاق كما تقدم حكايته وعلى إسماعيل سمعتك ها أنا باركته فجاء في التوراة ذكر البركة في إسماعيل إيدانا بما حفر لبنيه من الخير والبركة لسيما خاتمة بركتهم وأعظمها وأجلها رسول الله صلى الله عليه وسلم فنبههم بذلك على ما يكون في بنيه من هذه البركة العظيمة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 ومنها أنه سبحانه مكن لهم في الأرض واستخلفهم فيها وأطاع لهم أهل الأرض ما لم يحصل لغيرهم ومنها أنه سبحانه ايدهم ونصرهم وأغفر بأعدائه وأعدائهم بما لم يؤيد غيرهم ومنها أنه سبحانه محابهم من آثار أهل الضرار والشرك ومن الآثار التي ويمقته ويمقتها ما لم يمحوه بثوابهم ومنها أنه سبحانه غرس لهم من المحبة والإجلال والتعظيم في قلوب العالمين ، ما لم يغرسه لغيرهم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 ككبر وصغر وحسن ولطف ونحو ذلك ولهذا كان حبيب أبلغ من محبوب لأن الحبيب هو الذي حصلت فيه الصفات والأفعال التي يحب لأجلها فهو حبيب في نفسه وإن قدر أن غيره لا يحبه لعدم شعوره به أو لمانع منعه من حبه وأما المحبوب فهو الذي تعلق به حب المحب فصار محبوبا بحب الغير له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 وفي المسند وصحيح أبي من غيره من حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ألظ فيها ذا الجلال والإكرام يعني لزموها وتعلقوا بها فالجلال والإكرام والحمد الحمد والمجد ونظر هذا قوله فإن رب غني كريم وقوله فإن الله كان عفوا قديرا وقوله والله قدير والله غفور رحيم وقوله وهو الغفور الودود العرش المجيد وهو كثير في القرآن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 وقال لعائشة رضي الله عنها وقد سألته إن وافقت ليلة القدر ما أدعو به قال قولي اللهم إنك عفون تحب العفو فاعف عني وقال للصديق رضي الله عنه وقد سأله أن يعلمه دعاء يدعو به في صلاته قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت تغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم وهذا كثير قد ذكرناه في كتاب الروح والنفس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 اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا كبيرا ويقول المصلي على النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى أزواجه وذريته أرحم محمد وعلى محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وكذلك في البركة والرحمة ويقول في دعاء الاستخاره اللهم إن كنت تعلم ان هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمره وعاجلي أمري وآجله ونحو ذلك